Book ثمانية عشر. ثمانية عشر. การ بان. تنظيف المنزل. تنظيف المنزل. اليوم هو السبت. اليوم هو السبت. ون ี้ ن م ي و ا اليوم عندنا وقت كافي. ا ل ي و م ع ن د ن ا و ق ت ك ا ف ي و ن ي ة م ن و َ ق ت ٌ ك ا ف ي و ا ل ي م ِ ن ظ ا ف ا ل م ي ن ز ل ا ل ي و ل ن ي ن م ن و ف ا ل ن م ن َ ا ف ي و ا ل ن ن م ن ز ف ا ل م ن ดิฉันกำลังทำความสะอาดห้องน้ำฉ ن ام أنا ا ก ن ظ ف ا ل ح า ا م สามีของดิฉันกำลังล้างรถสามีกำงด็กรฉันกำลังทำความสะอาดกำารถสดักลังากำลังทำความสะอาดรถจักรยานอ ينظفون الدراجات. الأطفال ينظفون الدراجات. كنّيا كنّياي ق <تصفيق> م ل ا ن ر ดน้ำ د อก م ا ي الجدة تسقي الزهور. الجدة تسقي الزهور. دك دك ق م ل ا ن تام ك قام سعاد ه و ن دك. الأطفال ي ر ت ب و ن غرفة الأطفال. الأطفال يرتبون غرفة الأطفال. س ا م ي นก د ي ش ั ن จั م ل ต๊ ج ท د างาน م อ ا ن ขา زوجي يرتب مكتبه. زوجي يرتب مكتبه. ديشان كاملاً سايرّاً ت ي ّ ج ก س ง ك น ل ครื ي อง س ั ك ผ ا า أ ن ا أضع الغسيل في الغسالة. أنا أضع الغسيل في الغسالة. ديشان ت أنا أنشر الغسيل. أنا أنشر الغسيل. ديشان ر ي ا أنا أكوي الملابس. أنا أكوي الملابس. ن ا ل <سؤال> ن و ا ف ذ وسخة. النوافذ و س خ ه ا <النوافذ> <سؤال> ل <سؤال> أ ر ض ي ة و خ ة ا ل <سؤال> أ <سؤال> ر ض ي و س خ ج ا ش الصحن و س خ الصحن وسخة. من ينظف النوافذ؟ من ينظف النوافذ؟ كاي دوبون. من ينظف بالمكنسة الكهربائية؟ من ينظف بالمكنسة الكهربائية؟ من يغسل الصحون؟ من يغسل الصحون؟